بوك تو أرموتستا تسخرى تسعة وأربعون تسعة وأربعون سبورتي الرياضة, الرياضة. سبورتس هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الاضدةخ مزوب من شرتبا نعم ينبغي أن أتحرك نعم يجب أن أتحركسبوروب أنا مشترك في ناد رياضي أنا مشترك في ناد الرياضي؟ چون نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم زوگچر وتصورت احيانا نسبح احيانا نسبح نركب دراجات نركب الدراجات. چونس في مدينهنا استاد كره قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. آريس آكوي ساتسورا اوزي كذلك به ساونا يوجد كذلك مسبح به ساونا تارس جولفيس مويداني ويوجد ملعب جولف ويوجد ملعب ما فيوجد في تلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون؟ أخوة بخبرتيا تعرض حاليا مباراة كرة قدم تعرض حاليا مباراة كرة قدم المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي من سيفوز من سيفوز تاردغنا ارا لا ادري لا ادري تشير تعادل حاليا تعادل الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا اخله 11 مترياني دانيشنس الان توجد ضربه جزاء الآن توجد ضرب جزاء قال ارت هدف هدف واحد لصففر